نَهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ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 والذي ينزل على عذبه آيات بجنة اللي يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحم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 اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير